ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها ول الأرض إتياء طوعا أو كرها قالتا قالتا أتينا طائعين فقداهن سبع سماءات في يومين وأوحى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 وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 إنهم كانوا خاسرين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون. فلنذيق الذين كفروا عذابا شديدا، ولا Walau najizin Nuhum aswah al-ladhi kanau yagmalun. Zalik jaza'u a'da illa hin naur luhum fiha dar al-kuld jaza' jaza'an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 وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدِيهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٌ مَا يُقَالُ لَكَ إلَّا مَا قَدْ قِيل لِالرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ